بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد موضوع درس اليوم هو عن الزهد هذا الموضوع هو ثمرة الكتاب وربما يكون واضح من العنوان البحر الرائق في الزهد والرق وهذا الموضوع هو ما يدور حوله العبد من حيث تحقيقه وفهمه هو من أساس العمل لأن له مفهوم صحيح وله مفهوم ملتبس وهذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه هو عنوان العلاقة بين العبد وربه عز وجل وهو مفتاح السعادة ومفتاح الاستقامة ومفتاح السرور وذهاب الهم والغم والحزن وعكسه بعكس ذلك تماما عكسه هو الشقاء والهم والحزن والعوجاج والروغان بل قد يؤدي بصاحبه إلى النار والزهد معناه عكس الحرص فهو عكس الرغبة الزهد عكس الرغبة فالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة عكس الحرص فالحرص على الآخرة والزهد في الدنيا وأيضا الزهد بمعنى الرغبة أي أنك تعلم أن الموضوع هو ترغيب لك فلما كان الزهد هو في الآخرة فهو يرغبك في الآخرة وهو ترك الرغبة في الدنيا فهو يزهدك في الدنيا هذا هو الموضوع ولكن المطلوب هو الزهد فهذا المطلوب ما الذي يجعله صعبا وهو سهل جدا الذي يجعله صعبا هو التطبيق العملي فإن التطبيق العملي للزهد معناه مخالفة الهوى والطبع وغرائز النفس فلو زهدك في شيء هذا أمر يزهدك فيه علميا وعقليا وشرعيا وأنت ترغب فيه بطبعك ومشاعرك ونفسك وهواك فسبحان الله من الدواب من يتعلم بالعلم فمثلا عزك الله الكلب البوليسي لو علموه أن لا يأكل إلا من يد معلمه مثلا وأنت أردت أن ترغبه في أكل يشتهيه فإنه لا يأكل منه وكذلك الكلب المعلم بالنسبة للصيد لا يأكل من الفريسة من من أن في طبعه السبعية الافتراس ولكنه بالتعلم يغلغ العلم طبعه فهذا أمر في رجاء لأنك أكرم فهذا في رجاء بمعنى كيف تتعلم هذا التعلم سر التدريب ولا بيجيبه مثلا الكلب ويدي له محاضرة وبعدين يقولوا له روح بقى يبقى أنت إيه أنت كده اشتغل كلب بقى ليس ثلاث محاضرات طبعا ما بيحصلش هو التعليم يعني تدريب فالزهد معناه مع العلم التدريب يعني مهما اقتنعت مش مهما اقتنعت أنت هتقتنع إن شاء الله يعني لا تجد الكلام واضح جدا مثل الشمس، إنما تجد التطبيق العملي مختلف. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى التدريب. فما هو هذا التدريب؟ لما يجي يعلم بقى الحيوان كيف يدربوه لما قلنا إنه بيدرس محاضرات، بيعرضوه للأمر الذي يريدون أن يعلموه على خلافه مثلا مسألة تناول الطعام أو مثلا عدم افتراص الفريسة أو كذا. يعلموه تدريب عملي ويحملونه على مخالفة طبعه مرة أكثر ثم يجدونه قد تمرن، فأنت يعلمك الزهد ولكن لا يدربك فمن الذي يدربك أنت الذي تدرب نفسك لأن لو لك شيخ والشيخ ده أنت ملازم له هيدربك قل لك ده بلاش، وده نعم هيدرب أترك هذا هذا تدريب فإذا قل المشايخ أو قل الزمان فلا بد أن تدرب نفسك على الزهد أنت عايز تزهد في الطعام يبقى ممكن يكون قدمك الطعام ولا تأكل إلا سيرا أو لا تأكل من الصنف الفلاني. انت عايز تشتري ومعاك الفلوس ومش عايز تتبع هواك كلما هوايت اشتريت يبقى معاك الفلوس والسلعة موجودة وما تشتريش ليه بتتدرب هذا التدريب هو المحك ففي المرة الأولى والثانية والثالثة تجد صعوبة في تجد حلاوة الغلب أو حلاوة الانتصار يعني تجد لما تنتصر على نفسك تشعر بالثمرة بالحلاوة لأن حلاوة الهزيمة حلاوة مؤقتة واحد بيأكل كباب ومعه آخر يأكل كباب والنفس تشتهي وهو يريد أن يتعلم الانضباط فأكل يسيرا وأخوه الذي معه أكل كثيرا فقام فمدة التمتع كانت دقائق، وكانوا في سفر فالذي أكل كثيرا ظل يشتكي طول السفر يشتكي من ضيق النفس ويشتكي من أمور كثيرة والذي أكل قليلا ظل يتمتع بحلوة هذا الطعام لأن عاقبته يسيرة محمودة فهذا مثل الزهد فهذه المقدمة تعني أن هذا الكلام سواء احنا اتممناه أو لم نتمه هذا ملخصه هذا ترغيب في الزهد في الدنيا ترغيب في السعي للآخرة وهذا الترغيب ستنال سينال القبول عندك ولكن المجال في تطبيق هذا الترغيب هو المجال العملي أن تطبق هذا عمليا وتتدرب عليه عمليا يوميا يوميا ستمتحن في أمور الحل فيها الزهد فتخالف طبعك حتى يصير الزهد طبعك الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه وأما العلم المورث لهذا الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ فمن أخذ الدنيا فمن أخذ الآخرة وترك الدنيا فقد أخذ الشيء الخير والغالي فمن عرف أن ما عند الله باقٍ وأن الآخرة خير أبقى من الدنيا كما أن الجوهر خير أبقى من الثلج فالدنيا كقطعة الثلج في الشمس تذوب حتى تنتهي والآخرة كالجوهر الغالي الثمن لا يذوب ولا ينتهي هذا مثل تقريبي وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في بيع الدنيا واشتراء الآخرة وقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها فقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقالت تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا ففي قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا خلي بالك من المسرحية والمقصود من الهدف الدنيا دي المسرحية دنيا إيه؟ مسرحية إنا جعلنا معنا الأرض زينة لها دي عشان الأدوار لنبلوهم أيهم أحسن عملا دلزم الامتحان وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا خلاص ستتسوف بعضها بعد ما ينتهي الزمان المسرحية كل الحاجات اللي انت شايفها خلاص الدور المطلوب منها انتهى لا بقاء لها ولا يصل منها شيء في الآخرة ما اللي ده كله ده كله كان كل لزوم القصة انت لك قصة بتمثلها واللي انت شايفه ده كله علشان لزوم الأدوار وإيه المطلوب منك أن تحسن العمل فتنظر لكل هذه الأشياء أنها إيه لزوم القصة وسوف تنتهي بانتهاء زمان القصة القصة انتهت كل الحاجات ده تتسوى مثل الاستديو وتغيير الأدوار ينصبوا أمور لزوم الإيه لزوم القصة انتهت انتهت القصة يغيروا الإيه يغيروا الدكور فدا ديكور. لزوم القصة اللي أنت إيه اللي انت ممتحن فيها والدور ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك يعني في عيب في الأذن أذن صغيرة مثلا ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم يشتريه ويدفع درهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أساك فكيف وهو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليك فإذا يعني قبض أو بسط فلا تجعل القبض دليلا على أنك مكروه ولا البسط دليلا على أنك محبوب وأنما هو امتحان الدنيا كلها هينة وعن المستورد بن شدد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فالدنيا قليلة إلى هذا الحد وفانية هذا هو سر الزهد قليلة وفانية فالنعيم في البقاء ليس النعيم يعني في وجود الشيء وإنما في بقائه فالدنيا سر الزهد فيها أنها فانية ماذا تريد من الدنيا أخذت ما تريد ماذا سيكون يأما يا تتركه أو يتركك، وأنت لا تذكر شيئا مما مضى ولا تذكر حلاوة الأكل الذي أكلته أبس فسر النعيم البقاء وهذا لا يكون إلا في الأخيرة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة يعني بقدرها وزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لأنه لا يستحق لو كانت الدنيا لها قيمة ولكن الله عز وجل يطعم الكافر ويسقيه لأنها زائلة فانية لا قيمة لها عند الله وفي صحيح الترغيب والترهيب فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا فما ذكر مثل الدنيا مثل ما يخرج من ابن آدم ولو هم مؤسسة المجاري وجدت دواب تأكل من هذه المجاري ولا يعتبرون هذا شيئا فالكافر الذي يأكل من الدنيا هذا بالنسبة لقيمة الدنيا لا يمثل شيئا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء يعني هذا تحذير وليس مدح ده تحذير ليس أماتح إن الدنيا حلوة فحذروها لها طعم خضرة, خضرة يعني لا بقاء لها إن أيهما أكثر حفظا الشيء اللي تجيبه أخضر طازج هذا ملوش عمر هذا ليس له عمر إنما الحاجة المحفوظة المجففة هي اللي بقى لها عمر فالدنيا خضرة يعني مثل الثمرة الخضرة يعني عمرها قليل جدا وتعطب وحلوة هذا طعمها في في الظاهر فاحذروها وخضرة يعني لها بهجة لا منظر, لا منظر وحلوة لا طعم ولكن هذا استخلاف استخلاف يعني أنت خليفة يعني خليفة الله استخلفك أنت تقول اللهم أنت صحب السفر وخيفت في الأهل فالله استخلفك في الدنيا يعني أنت مأمور بشرع الله مأمور بأمر الله وأنت خليفة في القيام بهذا الأمر وإن الله مستخلفكم فيها لينظر فينظر كيف تعملون يبقى هذا امتحان والمطلوب النجاح أن تحسن العمل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاحذروها واتقوا الله تبارك وتعالى لا تفتنكم وعن أبي رائد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلم يعني المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه كل ما كان من الدنيا للآخرة فهو آخرة وكل ما كان من الدنيا للدنيا فهو دنيا يعني لو حفظ القرآن للدنيا ما يبقاش أخر يبقى دنيا إنه جاء يبقى رياء وكل ما كان من الدنيا للآخرة فهو آخرة طاعة مثل أن يكون عنده مال فمن فوقه طاعة الله تبارك وتعالى وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للزهد لقد كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع إلى الزهد في الدنيا والتقلل منها وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى فمثلا طعام النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى لا يجد من الدقل رديء التمر ما يملأ بطنه وعن عيشة رضي الله عنها قالت ما شبع أهل محمد من خفز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الخبز شعير مش قمح اللي احنا بنرميه والزمان يومين متتابعين يعني يومين على بعض كده شبعوا من الخبز والمدة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده من الغنائم وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات يعني صفرة ويعني منضضة تربيزة مثلا ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات والخوان ما نسميه في زماننا بالمنضضة وخلي بالك التوسع والتبسط والتركيز في أمر الدنيا وأمر المطعم والملبس والسجد والستير والديكورات والمطبخ والبهارات ده له حد كده الحد ده حد معقول وهو عدم الإسراف عدم الإيه؟ الإسراف إنما الحد الأقصى ده إيه هو الحد الأقصى؟ إنه كل واحد يجيب آخر اللي معاه 40 ألف يجهز بـ ألف واللي معاه 100 يجهز بـ 100 واللي معاه 150 يجهز 150 واللي معها فلوس يأكل لحمه كل يوم واللي معها نص ونص يأكل النص وهكذا ده اسمه لحد الأقصى يجيب أخره ده بيحببه في الدنيا ويرغبوا في الدنيا ويعلقوا بالدنيا وينسيه لأخر إنما الزهد فيها بأن يقف ما يتعامل معها بحد الشرع ولا يسرف ويشوف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 قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقنا أحيانا يجينا في الستين يوم لبن يبقى احنا مية وتمر وأحيانا لبن منيحة هدية في ناس طبعا اللبن يوميا يفوت عليهم يوميا والتمر ده مش معدود من الطعام خالص خالص التمر ده في الصيام بس كده على بال ما ناكل والميه مفلترة وطبعا الميه المفلترة مش حرام ده الميه دلوقتي بايظه بس القصد يعني ان احنا يعني افطار ثياب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا يعني مترقع بس من الرقعة بتبقى تخينة كده وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين قبض في هذين فراش النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه قدما حشوه ليف مش أسفنج سوسة ولا حاجة من دفاع جلد وفيه ليف من بتاع النخ وكيف كانت حياة الصحابة قد كان من أحوال الصحابة رضي الله عنهم خير هذه التي هي خير الأمم ما يدل على فضل الزهد فعن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة من شدة الجوع وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقه وحاجة هم وقفوا أنفسهم على نصرة الرسول ونصرة الدين هم هجروا للنبي على سبيل السلام وطبع النفس بقى مشاريع ولا مصانع هم مهاجرين للجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام وقف تحت رهن وإشارة النبي صلى الله عليه فممكن بعض الناس يذهب يحتطب يعني مات يسر وبعضهم لا يملك إلا ما يستر عورته وأي حاجة تأدوا ينتقد الغرض يعني السبيل هو نصرة الإسلام وعن محمد بن سيرين قال كنا عند أبو هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لا أخر في ما بين منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة عائشة من الجوع مغشيا عليه مغشيا عليها يعني هذا من القلة يعني لا يجدون وهم يصبرون ويجاهدون في سبيل الله وأيضا لتعلم أن نصر الإسلام ما بيكش من ناحية الإيه من ناحية المالية يعني الناحية المالية هذه ناحية يعني فيها قوة وفيها خير والمال سماه الله تبارك تعالى خير بس قلة المال مع الدين مع قوة الدين الإسلام ينتصر يعني انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقراء والضعفاء والمساكين انتصر ولما فتحت الدنيا وزاد المال ضعف الدين ووهن وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت عمر وهو يوميذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض يعني تتقطع ورقعها ثلاث مرات أو ثلاث رقعات وهو أمير المؤمنين يعني يقدر ولكنه اختار لنفسه أن لا يخالف ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجات الزهد الدرجة الأولى أن يزهد في الدنيا وهو لها مشتهي وقلبه إليها مائل ونفسه ملتفتة من فينا فيه الصفديا يزهد في الدنيا وهو يحبها ومائل إليها وملتفت إليها ولكنه يجاهدها ويكفها عن نفسه وهذا يسمى متزهدا من فينا وصل للدرجة من فينا وصل للدرجة يرفع أيدي. يعني اعلى يعني اعلى ده اول درجة يعني احنا وصلنا اعلى من الدرجة دي ولا لسه ما وصلناها ده واحد اللي عنده رغبة وسيب الدنيا يعني خلي بالك لك الدرجة الاولى يزهد فيها وهو لها مشتهي يعني يتركها يعني وهو يشعر بالميل اليها يعني يشعر بها وبحلاوتها بس سيب يعني عنده مثلا وظيفة بكذا وتركها وظيفة أقل لأن اللي بالمال كتير دين عن أمور من أمور الآخرة في الدعوة في طلب العلم بف كذا وقال يعني الدنيا كلها أمرا سهل وهو يعني راغب وعنده وعنده وعنده ولكن هو يعني إيه من من الدنيا يعني ولكن يزهد فيها ويتركها للآخرة وهو مائل الطبع إليه مين بقى اللي حصل الدرجه دي انت طيب طيب انا ما وصلتش للدرجه دي بمنتهى الصراحه انما بقى يعني تبقى الدنيا قدامي اقول ما فيش حلال او يا حرام خلاص هي مش حرام الحمد لله حلال يعني أنت جربت تشتهي الدنيا وتسيبها لله سبحانه وتعالى وإنت تشتهيها يبقى إحنا ما وصلناش للدرجة الأولى يا حبايبي يا كرام الدرجة الأولى دياً إحنا ما وصلنا لهاش إنما ممكن نوصل لها أحياناً يعني في مواقف يعني يبقى أنت رايح تشتري قدوة نوم معك عشر تلاف جميع خلاص كده؟ في قدوة بتمانية وقدوة بعشرة وقدوة باثناشرة بتجيبهم مكام يا أم أحسن حاجة بتجيبهم عشرة صح كده وتقول يعني إيه يا سلام لو كان واحد معها كمان ألفين جنيه كان جاب إيه أم أطناشر إنها ممكن تجيبهم خمسة لو معش غيرها فخلي بالك يعني أنت تترك الدنيا الزهد الأول المتزهد يعني أنت حاسس بيها ومشتهيها بس بتسيب هو ده التدريب ما احنا هنعدي هنخلص الموضوع وزي ما بدأنا هنفضل صح كده ما احنا كده يعني هزين نتعلي هزين نتعلي يبقى الدرجة الاولى انت وصلت لها محدش وصل الله صح معترف كلام انا ظالمكم صحيح والله الحمد لله هذا هذا شيء مناسب نعم هذا هو هذا مثال هذا ايه مثال فهذا المثال اللي هو المتزهد ان الواحد يشعر بالدنيا والرغبة فيها ويتركها لله لما هو افضل منها عند الله للخير فهذا المثال هذا هو التدريب هذا هو التدريب فإحنا لابد أن نعلم أين نحن من الزهد حتى نسلك الطريق الدرجة الثانية أن يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيها ولكنه يرى زهده ويلتفت إليه يبقى إيه؟ يعني حاسس كده أنه ما سابش حاجة وأن اللي هو فيها أفضل يعني حاسس أن اللي بيعمله ده واحد راح يشتري ومعاه يقول يعني كلها أمور بسيطة ومحصلة بعضها ده احنا ننفق المال في أخ كريم كده نقول ايه الانفاق الانفاق اللي على الأفراح دي هو الواحد ما يجيب قدوة نوم بـ 20 ألف وبعدين ليه وعشان معه فلوس طب ما يجيبها بعشرة ويجيب قدوة يجوز واحد فقير خلاص كده ولما جيه الدور عليه جاب قوضة نوم بـ 28 ألف كمير منزل وأكتر من كده فالكلام سهل جدا الامتحان هو المحك فده الدرجة التانية ده بيعمل إيه؟ بيترك الدنيا ويقول فعلاً الواحد يعمل كذا وأفضل كذا ويتركها وقول الدنيا دي يشعر بحقرتها بس حاسس إنه بيعمل حاجة وإنه زهد في حاجة وإنه بيعمل حاجة يعني إيه يعني لها قيمة يعني انتصر زي ما أقول لك حلاوة الانتصار أحلى من الدنيا ده درجة إن هو حاسس إنه عمل حاجة وبيحس كده سلام ليش كل ربنا على زيني عملي الدرجة الثالثة بقى إن هو إيه ما يشعرش أصلاً إنه هو عمل حاجة أبداً ما يشعر إنه عمل حاجة أنت معك قلم بس شكله حلو شكله حلو بس هو قلم بربع جنيه شكله جديد كده وحل بقول لك ما شاء الله القلم اللي معك ده شكله جميل ممكن تديهولي ب 250 جنيه فانت لقيتني صادق في الكلام يعني فعلا كده تفضل ب 250 وعجبك اتفضل هات ال 250 يبقى انت حاسس ان انت يعني عملت حاجة يعني تسيبت حاجة تركت حاجة اللي أخذته أكتر وهذا القلم اللي تركته يعني لا قيمة له الدنيا أقل من كده في الدرجة الثالثة أن يزهد فيها طوعا ويزهد في في زهده فلا يرى أنه ترك شيء فيكون كمن ترك خذفة وأخذ جوهرة وواحد سائح كده جاي لأمعك شأفة بس من بتاعة مثلا تحطم وقالت بلى شأفة كده من البدادة شاء يا سلام ده مكتوب عليها بيرغلوفية ده احنا هنحطها في المعرض بتاع ألمانيا ممكن تجيبها لي بمليون دولار تقول له مليون دولار, دولار خذ الشقة فهي انوهات المليون دولار هو الدنيا فيه. والتاني ده اللي هو بيطمع فهذا هو ده السائح المجنون فهذا وضرب له مثال مثلا يعني مثال كده واحد داخل على ملك ولكن في الطريق كلب الكلب ده واقف يعني الشيطان يعني عقبه سكته فأمعه رغيف فإما يعطي للكلب الرغيف ويعدي أو الكلب هم نعم فقال للرغيف ورماه للكلب ثم إيه؟ ثم وصل إلى الملك فأنت عايز توصل لربنا والشيطان بيزيلك الدنيا يعني بي بيقطعك بسبب الدنيا بسبب حرصك عليها اتركها له يعني لا تجعلها عائق يعوق يعوقك عن الله وروايات عن السلف في تفسير الزهد قال الحسن الزهد الذي الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أزهد مني قال إبراهيم بن أهدهم الزهد ثلاثة أقسان زهد فرد, زهد فرض وزهد سلامة أما الفرض زهد في الحرام يعني ما تشتهيش الحرام ولا تطمع فيه ولا تنظر إليه دواجل وأما الفضل فالزهد في الحلال إذا أنت يعني لا تسرف ولا تسرف على نفسك وكذا ومعك ممكن تركب ب ألف وتركب ب100 وهذا له ضابط هذا له ايه ضابط وأما الزهد السلامة فالزهد في الشهوات في الشبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرئ لدينه وعقله وقال يونس بن ميسره ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ان في ناس ممكن يسمع محاضرة فيشعر كده الكلام ده يعني ممتاز جدا فيوم رايح متصدق بمال أو كذا ليس الزهد بتحريم الحلال أو واحد يجيش شرب لابا نقول مش هاشرب لابا ويعني زهدا يعني فيه ليس هذا هو الزهد لا تضيع المال ولا تحريم الحلال وإنما الزهادة في الدنيا معنى معنى يا إخوة معنى أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك يعني انت عبد لله والله مولاك يبقى انت واثق فيما في يد الله الله هو المانع الوهاب سبحانه وتعالى فرجاءك واملك وكذا انت عايز ايه؟ عايز الدنيا وتقفل عليها ليه عشان تطمئن عايز فلوس ليه عشان تطمئن الطمئنين والثقة في الفلوس في المال يقول لك خلي ثقتك فيما في يد الله لا في ما في يدك ولا في جيبك. يعني اللي انت مسك في ايدك ده المبلغ اللي انت مسك في ايدك ده هو ورايح تشتري خلي ثقتك في الله وليس ده هو الزهر وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء انت معاك مبلغ مئة ألف جنيه دي تحوشت العمر وراحوا وراحه يقولك بحالك في الاتنين سواء سبحان الله يعني ايه سواء يعني, يعني في الرضا عن الله يعني انت راضي عن الله لما ادلك المئة ألف جنيه ولا حبيت ربنا اكتر ولما راحت المئة ألف جنيه انت تغير قلت يعني وإن اللي حصل وربنا غضبان عليا وكذا تكون حالك سواء قصده امتحان يا اخوة امتحان هو ادك مئة ألف جنيه امتحنت وخدهم منك امتحادا انت رضاك عن ربنا واحد لا بيزيد ولا بينقص بالدنيا الدنيا ملاش ايمان ان يكون رضاك عن الله سواء في حال المصيبة وفي حال الازم تصبح جهة. وتحتسب اجر المصيبة عند الله طبعا هو انت شفت واحد بيبني مسجد ويزعل واحد معاه 100000 جنيه وحطهم في مسجد شو يقول مبسوط ليه مبسوط ليه لأنه أجر صح كده لما يضيعه ويقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبات وأخلف لي خيرا منه هياخد أجر ولا مش يعني هم في الاثنين في حالتين أجر فهو لما ينظر للأجر يبقى مفيش مصيب زي ما يكون حطهم في مزجر وزي ما كنت أصدق بهم على مسكين وما اللي هو زعلان ليه إنه مش عايز الأجر هو كان عايزهم كان عايز المت ألف عشان رايح يشترك هزا حاجة زعل على الدنيا عليه على الدنيا إنما لما بروح يحطهم بيبقى هو حاسبها ومعه تاني وكذا عايز يماشي وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء يمدحك ويبقى هو تبعك أنت الشيخ بتاع ويذمك ويغتابك ويقول عليك أنت ما بتفهمش حالك اتنين وجوم اللي اتنين في قضية والاثنين اتنين بينهم خصومة فين قلبك وهتحكم لمين وتتمنى يكون الحق مع مين ويبقى انت بتدور وتبحث مع مين لازم يكون اللي اتنين قدامك سواء لان اللي بيمتحك وبيذمك مش بيتقرب لك ومش انت الهدف إن لو فرقت بين اللي بيمتحك وبيذمك وحبيت ده اكتر يبقى بتحبه لنفسك لهواك وكرهت ده أكتر يبقى بتكره نفسك لهواه فلازم الاتنين يكونوا سواء عندك في الحق وقال بعض السلف لولا مصائب لو لمصائب لوردنا الآخرة من المفاليس يعني المصيبة دي هي اللي ممكن تجد في الآخرة أجر عليه وأيضا قال رجل التابعين ده أنتم أكثر عملا من أصحاب الرسول الله لكنهم كانوا خيرا منكم كانوا أزهد في الدنيا أزهد في الدنيا والزهد في الدنيا ألا يكن لها قيمة في قلبك هو ده الزهد إنما معك منها إيه طبعا ممكن يكون معك كتير بس ما الهشق ما يسكل عليك إن فقط سبيل الله فلا تأسى بما فات ولا تفرح بما جاء وإنما أنت تشكر لا تتعبد إلى الله تبارك وتعالى إنما هي ليس لها قيمة في قلب لست متعلقا بها هذا والزهر وعكسه الحرص ليس معنى خلو يدك من الدنيا يبقى أنت كده زاهد كم من فقير يعشق المال يعشق المال واحد فقير ملك من الملوك كان في ورماله كيس الكيس ده هو راجل فقير يعني ما بشافش الدينار الذهب يعني انت عارف الدولار وبعدين الدرهم الفضة وبعدين الفلوس فهو يعني عايش يوم بيوم فالغني ده الملك ده رماله كيس ذهب كيس كيس فيه 100 دينار مثلا فبيفتح الكيس لقى 100 دينار مات انقطع قلبه مات ما تحملش بالفرحة هو فقير يبقى ده زاهد مش زاهد يشوف انت قيس فرحتك بالدنيا وحزنك عليه وانت تعرف ان انت ما انتش درجة فرحة ده واحد كان تاجر وبعدين حصل مصيبة في المال صلى وسرح في الصلة وكان ايمان فنسب بحث وبعدين بعد ما سلم من الصلة نسي يسجد لساء هاللي قال لك من شدة المصيبة وبعدين لما نسي يسجد للسهو قالوا له تنسي ستسجد للسهو والله نسي هو السهو سجدتين ولا سجدة واحدة وما عرفش يفصل طب ايه المصيبة اللي اصابت رمضان كان بيربح مثلا 20 جنيه لقى نفسه ربح 10 ادي المصيبة يعني كسبان خد بالك مش مثلا المصيبة يعني تخيل ااثر الدنيا في القلب ده قيمتها في القلب هو يعرف كده ما يعرفش الا لما اصابته المصيبة وانت فكر انت تعرف الدنيا في قلبك كائمتها ايه اما تلاقي المصيبة فيها وما تلاقي الخير جاي منها الساعة فرحك على قدر قيمة الدنيا في قلب وحزنك على قدر قيمة الدنيا في قلب احنا فين احنا فين احنا في خطر وعايزين ايه عايزين نتدرب نتعلم نتعلم نتدرب على الزهر ولذلك كانوا الصحابة كانوا أقوياء في هذا الأمر صحابة يعني كانوا أزهد في الدنيا يعني لا تساوي الدنيا شيء في قلوبهم ملكوها وزهدوا فيها يعني يفتح العراق ويجلس في خيمة يبقى في خيمة خارج المدينة لا ذهب ولا فضاط. أبو عبيدة قائد الجيوش كم يدخل له من الغنائم في الفتحات يدخل, يدخل بيته يجد هذا متاع يبلغنا يا أمر المؤمنين. هذا كثير كمان ده هي مجرد أيام قلائل إحنا يعني قلوبنا معلقة بالآخرة وآخر يقول فين متاعك يقوله بس أنا فيه بقى يعني بتدخره بعين في حتة تن يعني في الآخرة و الذنب في الدنيا راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا لأن غالبها وقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يعني واحد يقول له أنت تفكر إيه ده أنا أشتريك بفلوس أنت فكر إيه ده أنت عارف أنا مين ده أنا ممكن أعمل وسوي مين بالدنيا إما له سلطان وجاه ومعرفة يا إما عنده مال يا إما إما هكذا يجد قيمته بالدنيا يعني هو معاه يساوي ما معكش ما يسويش معاك إرش سوي إرش ما معكش ما تسويش ده في الدين أبدا ولكنك عند الله غالي يعني لو بإيمانك فإوعى تجعل قيمتك في الدنيا الشيخ صفة نور الدين رحمه الله رحمة وزحة بيحكي على واحد كان لبس حذاء جزمة وبتلمع كده وحطت رجل على رجل لأنه قال له يعني أنت يعني جزمة دي يعني, يعني إيه حكايتها؟ قال كان أبويا كل ما يشتري لي جزمة يشتريها واسع علي لأنه كنا فقراء. قراءة علشان إما رجله تكبر يعني تكفيه السنة دي والسنة دي فأنا دلوقتي اتخرجت واشتريت بقى أنا النفسي بقى وحاجة على قدي فانا مبسوط بيه فهو مبسوط فدول الشخصات هو قيمته في الجزء هو حاسس ان قيمته يعني عمال يبص وحط ترجل على رجل وهز هو ده قيمته فإوعى انك تكون قيمتك في الدنيا يبقى لا قيمة لك وانقسم ابن وآدم في الدنيا قسمين أحدهم من أنكر أن للعباد دارا بعد الموت وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هؤلاء هم التمتع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالأخير كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثور والقسم الثاني من يقر بدار بعد الموت من بالأخرة والسواب العقاب وهم المنتسبون إلى المرسلين وهم مقسمون إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله والظالم لنفسه هم الأكثرون كانت سيد عائشة تقول عن نفسها أنها من هذا القسم سيد عائشة تقول يعني هي من قسم الظالم لنفسه ايه ده يا الكلام عجيب واخد بالك بس وجه وجه هذا الكلام أنت لما تتعلم العلم تحس ان أنت ما بتش عارف حاجه ليه لان بتعرف ان العلم ده بحر واسع وعميق واللي اتيته منه قليل جدا تحس أنت ما تعرفش حاجه العلم ده واسع جدا لما ما تتعلمش يبقى أنت ما تشعرف حاجة يبقى لما تتعلم حاجة بسطة كده يتهالك أن أنت عارف كل حاجة يقول لك أنا فاهم كل حاجة فهكذا هؤلاء الصالحون لما يعرفوا يعني قيمة الآخرة وقيمة العمل الصالح وقيمة ما يرضي الله وقيمة القربات يقولوا نحن من الظالمين أنفسهم لأن الهمة عالية الهمة عالية عالية جدا فهو يقس نفسه بالنسبة للهمة والأنا من الظالم لنفسه و... ومقتصد وسبق بالقيرة والظالم لنفسهم الأكثرون وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا وزينتها فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها وصارت الدنيا أكبر همة بها يرضى وبها يغضب وله يوالي وعليها عادي وهؤلاء أهل اللعب والله والزينة وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إيمانا مجملا فهم لم يعرف المقصود من الدنيا ولا أنها منزلة يتزود فيها لما بعدها من درج إقامة. المقتصد من أخذ من الدنيا من وجه من أخذ الدنيا من وجه المباح وأدى واجبها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في في التمتع بشهوات الدنيا وهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك إلا أنه ينقص من درجاتهم كما قال عمر بن الخطاب لولا أن تنقص من حسنات لخالقتكم في لين عيشكم ولكني سمعت الله أعير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به أما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيوم أحسن عملا قال تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملاء يعني أزهد في الدنيا وأرغب في الآخر وإن لا يجعلون ما عليها صعيدا جرز. يبقى لما تذبح شاه وتتشوي ويعطيك الذراع تاكله هنيئا مريئا ولا يبقى أنت ما الزاهد أنت كده زاهد ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت ما تتكلفش ما تجعلش الدنيا هدف تطلبه ولا تشغلك عن ربنا ولا ولتحجبك عن الله ولا تعوقك عن الدين وإن جاءت راغمة فاشكر الله وأنفقها في طاعته لما تاكل وتشرب لبن احمد ربنا تشرب عسل احمد ربنا تاكل لحمة مشوية احمد ربنا ولكن الضابط لا تسرف ولا تمنع ولا توكي ولا تحرص لا تحرص على الدنيا فالمسألة لها ميزان وميزانها هو النبي عليه الصلاة هو ميزانها النبي القدوة والأسوة وصى بن, عمر وصى بن عمر رضي الله عنه وصى النبي صلى الله عليه وسلم بن فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني ما تستوطنش العابر سبيل يعني أقل شوية لأنه واحد مسافر من هنا لبلد بعيدة فبيعد على بلاد فممكن ينزل بلد يتزود ده عبر سبيل يعني لا بيسكن حتى لا يسكن فيه الغريب ممكن يبقى مسافر كده سنتين وراجع كله هم وطنه ما بينسهوش وبيتدخر ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التقوى على التقوي على طاعة الله كانت طاعة يثب عليه قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي اللي بينام علشان يرتاح علشان يقدر يشتغل بيحتسب النوم إذا كان هذا في سبيل الله وقال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الأخير لو أنعم الله عليك بنعمة فأحسنت شكرها فهذه إيه؟ نعمة هذه نعمة وليس الدنيا وإنما هي قربة وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور وقال أحمد بن حنبل لما سئل واحد يكون عنده ألف ادنار ويكون زاهد قال نعم إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت وهذا الممنوع ليس الشعور إنه هو لما هتزيد هيفرح وما تنقص هيحزن فأنت مش مطلوب منك إنك ما تبقاش بشر وإنك تيجي على مشاعرك جديا تعالجها مش هتعرف إلا إذا وصلت لدرجة معينة من الحكمة بتفقه المعنى ففعلا ما بتفرحش ولا بتحزن بالحاجات دي بل لا تفرح إلا بالأجر ولا تحزن إلا على, على فوات الطاعة أما الشعور ده لا يمنعك من الدرجة إذا كان الاعتقاد والعمل والشرع هو المتحك يعني تعلم أن فرحك بزيادتها مرفوض عندك حتى لو أنت حاسس بي سولا نفرح بي علي. أقول زائلة ربنا يرزقنا الشكر يعني هذه وهكذا وإذا حزنت تقول أحسن على ماذا إن الله وإن الله رجعون لهم أجرني في مصيبتي وأخلف لخير منه والحزن موجود ولكن ترفضه وقال يحيى بن معاذ كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب بي حياة أدرك بها طاعة أنال بها الجنة يعني الدنيا قنطرة للآخرة طريق للآخرة ليس المذموم هو الزمان ولا الشجر والأنهار والمال المزموم الفتنة المزموم العمل المزموم مخالفة الشرع وسئل أبو صفوان ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعقل أن تجنبها قال كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها قاعدة حلوة وقال الحسن نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن وذلك أنه عمل قليلا وأخذ الجنة وبئسة الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق ذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلا الله لأني واحد أعطى مالك تاجه وفكهت باعها المال ده عبارة عن ايه؟ عن فاكهة انت عايز بيت وزوجة وحياها قال لك انا معيش في دونس انما انا معايا البضاعة دي ايه البضاعة دي؟ البضاعة دي عبارة, عبارة عن كيلو تفاح او كيلو لحمة قال لك روح ادها لفنان هيديناك مبلغ لحظة رمو نعمل بيه اللي انت عايز يقول ينفع تاكله منفعش فالدنيا دي رسمال عمرك فيها رسمال إذا, إذا استهلكتها في الدنيا مش هتلاقي حاجة في الآخرة يعني ما تتشغل بها عن الآخرة هي جاية لك ليه علشان تبيعها وتشتري إيه الآخرة تبيعها وتشتري الآخرة ويباح لك فيها التمتع بالطيبات بضوابط الشر وحب الدنيا مضر حب الدنيا هو الذي عمر النار والزهد فيها هو الذي عمر الجنة والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر فصاحب لا يفيق إلا في ظلمة اللحد وقال يا بن معاذ الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموت نادما بين الخسرين ده في ناس بتبيع الأخرة ليس بدنياه وإنما يبيع أخراه بدنيا غيره يعني حط فلوس في الربا وبيموت وبعدين ابنه يأمر بالتوبة له خلص من الفلوس مش هين عليه تخلص من الفلوس في الربا وكذلك من يدخر ولا يتصدق ويموت ويترك هذا المال لا يتنعم به من حبه للمال وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا أرحمنا وارزقنا ضغبة في الأثرة آمين